وَالَّذِينَ هُمْ أَحْسَنِينَ الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزع تقدم لكم فأن الله لأول فصل هو الغني المطلق الغني غنى مطلق الله والخلق جميعا فقراء محتاجون إليه قال الله سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد بين سبحانه في هذه الآية أن فقر العباد إليه أمر ذاتي لهم لا ينفق عنهم يا أيها الناس أنتم الفقراء الفقر ابتعى الخلق لربنا ما حال طارعه لا أصلا وفصلا وفرعا وذاتا وصفات مقرئ الله محتاج ل الله على راسق ما في طريقه ليس لهم إلا الله أبدا فقر ذاتي فقر كامل إني عبدك وابن عبدك وابنه من جميع الجهات ما عندي فكاك عن عبوديتك أبدا كما أن كونه الله غنيا حميدا أمر ذاتي له هو غني بالذات ذاته غنية سبحان وتعالى. فالغنى وصف ذاتي لله عز وجل. فغناه وحمده الغني الحميد ثابت له لذاته لا لأمر أو جبه. راح يقول لك في لندن غني. يقول لك كيف يا ما ما ما ويس ويس معنى الغنى جاوبش كده؟ في لندن شافه ضابط صلحه ما ما سافر يبقى معناه حصلت حاجة. في لندن بيجا غني كده إيه بياخد مجهود جائزة. يبقى الغنى بالنسبة له حصلته حياة جامدة فيه، لكن هل غنى ربنا على هذه الطريقة غنى الله كده يا جماعة؟ لا غني بذاته سبحانه وتعالى. كما أن غنى الرب عز وجل بذاته لا لأمر أو جب غناه. كما قال شيخ الإسلام تيمية. الشيخ الإسلام قال: والفقر لي وصف ذاتي. ذاتي لازم أبدا كما كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. دي ذكر ذكر مقيم في مدارية سارقين. قال وبعث إليه في آخر عوره. دا دا انتحاش هنا. الطبع دي محج واحد يوصف علي بدوي. يوصف علي بدوي. قال قال بعت وبعث إلي في آخر عمره يعني بتلميذ في آخر عمره رسل قاعدة في التفسير بخطه شوف وضع العلماء كتبه بيده ورسّل لتلميذه والكلام ده في آخر أيامه ها قال وعلى ظهرها أبيات بخطه من نظمه إذا كان بهنا بغادي كاتب أبيات حاجته قال وأول هذه الأبيات أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسيكين في مجموع حالاتي هذا ابن تيمية أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسيكين مش مسكين مسيكين أنا المسيكين في مجموع حالاتي والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذات دم الشيء الشيء الإسلام تيمية عليه رحمة الله والكلام نقوله في آخر عمره بعد ما نظر الجهمية والمعتزلة وألّف المؤلفات وكتب الكتب وصارت بذكره الركبان بعد كذا أنا الفقير إلى رب البريات أنا المساكين في منوي حاله وقال في ذات الكتاب كتاب المداري من قيم قال وكان إذا مدحه إنسان إذا في ذول مدح شجر الإسلام يقول له والله ليس عندي شيء وما بي شيء وليس مني شيء أنا المك المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي أنا عدمان ووأبوي عدمان وجدي ذات عدمان يقول و... والله ما زلت أصحح في إسلامي ولا أعلم أنه صح لي إسلام حتى الساعة قال لي زمن شغال أصحح في إسلامي ليه أستقال ما بعتبرني إنسى صح إسلامي صح هذا معناه إيش يعني استسلام خضوع كتاب لله. نقول مثالية. العالم الفرد عليه رحمة الله. والله اقرأ سيرته ترى عجبه. كم 60 سنة ما فيها ما في أي بل محل حيا خاصة. طلب علم تعليم دعوة إلى الله جهاد كتابات تأليف مناظرات سجون إلى أمات أم سجينه. البزار في العلامة العالية. سافر في ترجمة من اليمن. قال كان في واحد من أخوان ويخدمه أخو لشيخ الإسلام يخدمه وكان يتهيبه جدا أخو لكن لما الشيخ بيعامله بهيبة جدا قالوا صقيل له لماذا تتهيب؟ أنت غريب من الشيخ يعني قاعد تخدمه حقه تكون شنو كذا منفتح مع وقتلي يعني معنى كلام قال أنا أرى منهم ما لا ترون في حياتك ما شايفينه أنا مع بيت معينا كرامات وحياة أنت ما, معاه ما شايفينها الشيخ الإسلام أمره عجب أقرأ سيرته الشيخ علي أحمد الأمين الشيخ علي بحري رحمه الله سبب استقامته على دعوة التوحيد قراءة تقدمة الشيخ الإسلام بثيمين جرى جرى السير هذا الشيخ ده فلا هي قبل رجبها للسنة ابن ثيمين مدفوف في دمشق وشغال دعوة هنا بعد سبع قرون صفت الإمام العام قبر جامعة كذا سوريا قالوا كاتب فيه قبر عالم سوري عالم سوري هذا لا قبة ولا ضريح ولا واسع ما له أي مكتبة الآن دل الكتفا تعرف بعض أمراء الجور تسلط على مؤلفات خليج سامي يشتريه يقول له يجي زعندك مكتبة خليج سامي يجيب لي بشتري منه ويحرقه ويحرقه ومع ذلك بقي القدر الكبير بمؤلفاته لأنه هو قال شنو؟ كل من أحب السنة وعظمها ودعا إليها كان له نصيب من قوله ورفعنا لك ذكرك وكل من أبغضها وكرها وعاداها وعاد أهلها كان له نصيب من قوله إن شالئك هو الأفدر فصموين لهر ابن المخلوف وجماعات أرتال، ذهبوا ويلون لا عين ولا أثر وهو عالم الإمام الكتب الألفة رسائل جابعية الحضرة في هذا الإمام تفوق الحصر فهو مع كده يقول أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسيكين في مجموع حالاتي والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذات والله كلما افتقرنا إلى الله تضرعنا إلى الله إن لنا أبواب الخير والبركة وأخطر ما يعوقنا عن الله عز وجل النظر إلى أنا ونفسي وعلمي وأنا وأقول وأنا الانتفاق هذه هي التي تحول بيننا وبين الوصول إلى <تصفيق> <تصفيق> الله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى مدينه وبعده إنا قد قرأنا في الدرس الماضي وهو الدرس الأول من كتابه من طريق هجرتين قرأنا مقدمة الكتاب وقرأنا بداية الفصل الأول فصل في أن الله هو الغني فأن الله هو الغني المطلق والخلق فقراء محتاجون إليه وذكر الطيب رحمه الله فسر على سفر سفر الإسلام والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما أدنى هنا أبدا وصف له ذات وهي من أبيات أرسلها سفر الإسلام في آخر أيامه في آخر عمره ومع قاعدة في التفسير أرسل إلى إلى إلى جرقيم قاعدة التفسير فهل كتب على ظهرها أبيات مطلعها أنا التقرير إلى رب البريات أنا المسرفين في مجموع حالاتي أنا التقرني والبحر لي وصد لازم أبداً كما أن الغنى أبداً وصد له ذاتي وكنت قد نبات نفسي وإخواني إلى أن هذه الأبيات تكتبها الشيخ الإسلام في آخر عمري وهذا لا يفتغى أن نغطي له بعد جهاز مبيل وكزم كثير وقون مديد يقول هذا انا الفقير الى رب الجريال ويتعاهد كلاميله بهذه الوصية الغالية بالقلب من كلاميل وقيم عالف ومع ذلك هو عالف عن التفديل والكلام بحضر بعضون كثمينه الاديان وكأنه كان يعرف حد تنبيه كلامه للأرائق وسعيده للأرائق فابحفه به قال من خير الخلف فقير متقاد إلى ربه بالذات لا بعلا فقر الخلق إلى الله ما مسألة عارضة ما مسألة عارضة لا أصلا ووسطا أساسا فقير إلى الله أنت وأنا أحيانا بنحتاج بعض الناس ممكن نقول ليك والله إلآن ذا لو ما عندك ما بيجي، بس دي من يجي ذروه، صار ربنا فقر اليوم على عند رزوف، لا كل رزوف، إن الله إن خلدها، الرزوف إن منو... بعدني فيها وتحني فيها من من قبل العالمين، أبدا دائما دائما أصلا وفصلا وسطا ليس تغلق. يقول لك أنا والله، يعني لو ما عند رزوف، لا لا لا، دم على المخلوق رزوف، لكن مع ربنا العزة والجلال. دائماً وأبداً نحن محتاجين إليه سبحانه وتعالى وكل ما يذكر ويقرر من أسباب الفقر والحاجة فهي أدلة مع الفقر لا علاً لجائب أي حاجة تذكر كسبب قال ليه دليل ما علاً إذ ما بالذات لا يعلم فالفقير بذاته المخلوق ده محتاج إلى الغني بذاته فما ينكر من إن كان يعني يقول لك أنت فقير يا الله لأنه أنت كنت وبعد أن لم تكن مش لا مثل ذا علامة واحتياج فهي أدنية على الفقر لا أسنان له ولهذا كان الصواق في مسألة علماً إحتياج العالم إلى الرب سبحانه غير القولين الذين يذكرهم الفلاسفة والمتكلمون فإن الفلاسفة قالوا علّة الحاجة الإمكان الإمكان يعني الله سبحانه وتعالى أوجدان والمتكلمون قالوا علّة الحاجة الحدوث حدث وخبق والصواب أن الإمكان والحدوث متلازمان وكلاهما دليل الحاجة والاستقار وفقر العالم إلى الله سبحانه أمر ذاتي لا يعلّم هو فقير بجادي إلى ربه الغني ذاتي ثم يستغل بإمكانه وحدوده لعين ذلك من على هذا الفقر أجل اللي الله يا خناء عبسان الله يا أخي الله أختيني لا يعني أختيني أمور الله خلبني الله خلبني واجعلنا من المائز كل شيء يمحل ابني حاجة طارة او الاصلية? اصلية. ارزا? ايه شبتن? سبتنين ايه شبتن? ايه شبتن? اصلا بي الله جعله? يعني حاجة ذاتية فيها ذاتية فيها. الفقر الى الله امر ذاتي. ذاتي. ماذا انه الا? اصلا. الامكان والفدوش بين أدلة على فقره، لكن ما يشل ما إلا يبقى هذه الفقرة فيها دليل على أن ال على أن ابن طيب رحمه الله كان عالما ببمناهج الفلسف والمتكلمين وكذلك فيه دليل على أنه كان محقق يعني المعارف إنه مختلف. المتلئة من ثلاثة ذالة الإمتان العلة الإمتان والثلاثة ذالة الفجيس وكان ذلك الاثنين متلاغمات والاثنين ما ينعله إننا دليل على على الفقر وإن علم تقرير تقير إلى الله بذاته، وما كان وما كان على هذا الوصف لا يعلم والمقصود أنه سبحانه أخبر عن حقيقة العباد بآية سورة التاطر يا أيها الناس أنتم الفقراء حقيقة العباد لذواتهم بأنها فقيرة إليه عز وجل بحقيقة فما أخبر عن ذاته المقدس وحقيقته أنه غني حنيف أنتم الفقراء بحقيقتنا والله هو الغني الحنيف بحقيقة فالفقر المطلق من كل ودن فآبتهم ذواته مخلوقونها وحقائقهم من حيث هي والغنى المطلق من كل وجه عبد لذاته تعالى وحقيقة من حيث فيستحيل أن يكون العبد إلا فقيرا ويستحيل أن يكون الرب تعالى إلا غنيا كما أن يستحيل أن يكون العبد إلا عبدا وربه لا رب واضح الموقف العبد لا ممكن كل حاجة غير عبد فسهنياء وعد إذا ما دام وصف العبودية ملازم له الفقر ملازم كما أن رب العالمين يستحيل أن يقولا فؤاد كما يستحيل أن يقول إلا إلا بحقائق ثابتة عند أهل السنة المميزين لكن ابن عربي سوّش بعد أن تشوش هو فقال في تفاصيله العبد رب والرب عبد فيا لي من المقلب فين عبد فجاك رب وين قلت العبد رب والرب عبد يقول كده وتسمع تجعوك أيديد إلى أولية العرض لله سيدين وفيدين مع رب العبد رب ورب عبد عجالة أولية في إمكانية نبرش أعزاء يعزونا في المصيبة وفي إمكانية وإلا الجدعة لا تحاربون بالجدعة المقصود العبد لا يكون إلا عبداء والرب لا يكون إلا فالفقر وصف ملازم للعبد والغنى وصف ملازم لله تعالى إذا عرف هذا فالفقر فقرا فقر باقتراري وهو فقر عام لا حراج بضر ولا فادر عنه وهذا الفقر لا يقتضي مدحاً ولا ذنّاً ولا ثواباً ولا إقابة بل هو لمنزلة قول المخلوط مخلوطاً مصنوعاً أنا وإنت فقراء إلى الله في الخلق أدي حاجة كده أخير في هذا الباب العلامة السعدي رحمه الله ذكر في تفسير آية فاطر هذه أن فقر المخلوق إلى الله عز وجل المخلوق الناس فقراء إلى الله في الإجاد والإعداد والإمداد بيسر ثلاثة فقراء إلى الله في الإجاد يعني لولا الله ما وجدوا أصم أو جذو الله. اثنين في قرآء الله في الإعداد. إعداد إعدادي على جنوب وجعل لكم السمع والأبوار والأفئدة أعدك وهيئ خلاص وفي الله تعالى في الإمداد فلا رزق ولا ماء ولا طعام ولا قوت إلا منه سبحانه. خبر شرطا إعداد إعداد إمداد خلاص. بين الثلاثة الجميع الخلق جميعا مقرأ إلى الله في هذه الثلاثة الآن في ما ماذا الان ربكم العلاق؟ كذاب أشهر هو يعرف بدليل لما داري مرد أمنت أنه لا إله إلا الذي أمن ببرو إذن كلام متعفق كلام ما؟ ما عنده عزيزة يبقى دي الناس كلهم مستوي فيها هذه لا يمدح عليها أحد وليس ي... و... و... فيها قد فلا فيها شنو بل الفقر يا التقر الاختياري والتقر الثاني فقر اختياري وهو نتيجة علمين شريفين أحدهما معرفة العبد ربه والثاني معرفته بنفسه هذا الذي جعلنا مريد حياظ هذا المهد هذا الذي جعلنا نحرس على أن لا نفارق ساحته هذا الذي جعلنا نتخيئ ظلالا وارفا وهذا سوفر في الدواء, الدواء. التقاسيم والتخارية والتنكيبات صحبناه في رحلة مبارك والآن يسافر منا كذلك في هجرتين عظيمتين فالزو كل مسلم هجر إلى الله توحيدا وإلى رسوله التباعد تجريد التوحيد هي رجلا الله بالقلب تجريد المتابعة هي إلى رسول الله بالقلب وبهذا بنات سعاده في الدنيا طريقه الدرجه المتاح السعادة يبقى الفقر بالطوارئ في ندره لا, لا الآن أركض على رأس الكفر أركض كفار الأرض يحتاج للجمبات مويا لا يشرب مويا أبسان واحد يبروه مويا واحتاج له وقت وقت دي عدد إذا انت يا الله دي عدد عارف يا الله لون الله إذا هو فقير الله دي ماذا نجح؟ لكن المجل السياسوء وده ينتج عن علمين علم عديد معرفة العبد وربوه ده علم ومعرفة العدد نفسه ده علم ينفج عن معرفتنا لله ومعرفتنا لأنفسنا فقرٌ اختياري الفقراء عبد الله فقراء كيف فقراء عبد الله هذا عبد العلم أما جرب محالة ساكن لجهالة فوق دعوة جهالة فوق, ده. فوق ده. لا تشتن ولا من للدعوة أرفع؟ لا إعلن أعرف ربنا وأعرف نفسي. على عبين العلمين الشرفين قارن من جه النحمود وجنات قال رحمه الله. فمتى حقلت له هاتان المعرفتان؟ ما أعرفت منا؟ ما أعرفت عادي؟ أن تجتا له عنه فقرا هو علم الغناء ده الغنيات وإنوان فلاحه وسعادته وتفاوت الناس في الفقر بحسب تفاوتهم في هاتين المعرفة كل من يسان كمل علمه بربه علمه بنفسه فقره من إذا بأه بعف فقره إلى الله فمن عرف ربه بالعدى المطلق إذا عندك عرف نفسه بالفقر المطلق ومن عرف ربه بالقطرة التامة عرف نفسه بالعج التام ومن عرف ربه بالعج التام عرف نفسه ومن عرف ربه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه بالجلي فالله تعالى أخرج العبد من بطن امه لا يعلم ما قال بله والله أخرج من بطن امه فاتك لا تعلمون شيئا لا يعلم شيئا ولا يقدر على شيء ولا يملك شيئا ولا يقدر على عقاء ولا منع ولا ضر ولا نفع ولا شيء بس فكان فقه في تلك الحال إلى ما به كماله أمرا مشكولا محسوسا لكبعا ومعلوم أن عالم اللواز لذاته وما بالذات دائما بدوامها وهو لم ينتقل من هذه الرضوة رضمة العبودية والفقردية ما انتقل منها إلى رضمة العنى والربوذية الرضوية الغنى بل لم يزل عبداً فقيراً بذاته الى بارئه وقاتله السلم لما قرأت من حديثة دي قلنا لبعضه ألا تعرف هذا واحد عم من الناس قلنا يقولوا لي أنا أرد هذا كذا حدث لو يتعافى الزلبة فأنا أعرفه يقول لا أعرفه قلنا إلى البطيرة ها؟ ايها البطيرة ايوله لفة النجرة وآخره زيفة قذرة وفي جهده يحمل العجرة تعرفوا الله لانت معروف يا ها؟ كيف يتكبر على الله من خارج المجرى بول مرتين خارج المجرى بول مرتين مر من أبيه إلى بقي وامر من بطن امه الى الدنيا من مجر الدول خالد بركه يبقى في يتعاظم فان في معنى قوله او نبيها قالوا خلقناه من بطن هو خصمه بي عدت بجد على حركه ان تتعالى ها ان يقول لك وننقوله اخذنا منها الان تعالى في مسلم لما احمد النبي على كتفي يوما ضغط على على كتفي ووضع على مصاح وقال يقول الله تعالى يا ابن ادم ان وقد خلقتك كده النفة تصرر تت... في تفوح خطير للنفة النفة تعرض وضعها النفة تعطيه مجموعة من النفة تحكم اجتماع لكي يخبرك الله اجتماع لكي يخبرك الله والنفة الكبيرة تقرب هذا يوضع تحارب ربها نفاق يعارب رب العالمين وأنا وأنا لما تعرف حديثه شو مجدد منبهرين وما بيعص مثلنا الكلام ده العلم والإيمان عدتها؟ العلم والإيمان فخرج على قومه في زينته قول المرد مع الزهر جلو الزهب قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا, يا, يا, لما يا ليس لما مثل ما أتياه يا ثبت أن نطفغ لما تزينت وتبهردت يا ليت لما مثل ما أتياه شوف ال.. الرب العسم ولوه؟ قال الذين قوتوا العلم والإيمان والله وابو الله خير لمن آمن علم إيمان علم توظيم عرفت؟ فهذه حقيقة كل ما عرفت ربك جاتك إزة بدعاين المخلوق على وظنه الخليفة لما يلاقي سالم بن عبد الله يقوله السلم في الصحن يقوله يا سالم فلما سؤال أي غرض قبل من الحاجة أستحي أن أسأل غيره وأنا أبوكم ببيته عيد يعني ما جاء ما جاء رجل بعدتك بس سبع أشباق بعدها نهاجم ونفكر بعدين كرتك وين ها ماذا قال الله جوي قالت الله كبير والله قال لا إذا غيره هذا أمر لا يتأتى. بالكلام مكنابا مجرد. والله هذه يحقق لتثبيت الله معناها الله عظيم. أستحي أن أسأل غيره وأنا في داتة كانت عبارة عن طلبتهم. هذا روحي بيها. ماذا روحي بيها؟ واحد يوصف هو واحد يقول ليه بتعريب كلام ده لو عايزين بس العبرة. أمشو العبرة لا يوجد والله يجاوزين الحرم ده أي حاجة يديك لأحد. بس دي أبتع تكترة ومشي مبكرة ومشي الحرم حشاء لا يوجد لي هو يعني يعني استعد وين بسكي الحرم لا يوجد فلاف قاية كده قال له هاب ده, ده البوليك عال ليش بذان بأمورك خيضة والله وعيبة وخسارة وفشل وشوف ده مستغني والخليفة يعرف الخدمات أنا يا رنواني هل لا يقول لي يا اخطار ما ما عايز يكون صغيرة كثيرين وقت مصف أشعر بجموناهم يمدحوا ولا يقول الرجال يمدروا بذرة قالوا الآن أخرجتها فاسم فلا فلعنا من الحرفية اللي عايسينهم قال من أمر الدنيا, من الدنيا أم من أمر الآخرة التعجاز هالك شنون؟ دنيا والآخرة يا قال أما الآخرة فلا أملكم آخرة قالوا يجيبوا عليها كده بالرعنة قال إذاً أسألوا من يملك الدنيا والآخرة خلني مع الله يقول ده التوحيد والله يقع ده ما علوك شدة تربيه إيمانية وبعرف بالله نواصل الخلق بيده عز وجل لا يحصن شيء في عز الكوم إلا بتيفيره إذن تفتت وتحلل من الخلق وارتبط بالخالق العبيد سبحانه وتعالى يقول فلما أسبغ عليه نعمته الله على العبد ده أسبغ غداه بيه أصبغ غطا ومنها قال تعالى سابغات وقدر في السر سابغات درع سابغ يعني يغتيك أصبغ عليكم نعمه ظاهرة يعني غطاكم بيه فلما أصبغ عليه الله على العبد نعمته وأصاب عليه رحمته وثاق إليه أكنابتنا لأجودهم ظاهر وظاطنة وخلع عليه ملابس إمعانه وجعل له السمع والبصر والفؤاد وعلمه وأقدره الله عنده قدرة وتفرّف ومسكنها من استخدام دريدي سنه يقول لك أنا أندي دمعة شغالين معي هنا أندي دماء وأندي دماء حتى الطبيب وحتى المهندس كل دماء شغالين هو يعني يريدين يقول أنا عيان الطبيب يريدين يقولون عادل إيه فعليه المال الله تفعليه من سنه ومسكنه من استخدام دريدي وتحفظه الخير والإبل وصلته على دواب الماء وإنذان الطير من الهواء وقهر المخوش العادية وحفر الأنهار وغرف الأسجار وشق الأرض وتعلية البناء والتحيل على جميع مصالحه والتحرز والتحفظ مما يؤذيه ظن أن له مصيرا من المنزل. وبذكين المسافة دي كل عمله قال ليه خلقه يا ربانك هاي أنا متفرر إن غشب طبقه طبق الكذب هذه ودعى نفسه ملكا مع الله ورعى نفسه بغير تلك العين الأولى ونسي ما كان فيه من حالة الإعداد والفقر والحاجة توقفت يوم الأيام بالنفق بخرجة ها؟ خيرك إنت عبارة عن كتنة لحم ملتوه بالخرق. اللي لم ينبه الجالس لجلس عليه فوزعبت فيها. انت كنت كده يوم الأيام. ماذا؟ أنا نزابك في دور هنا في كائن في ما مقلومنا. الملك ما ما ما دوسوا. كنت لو ما نبه لو ما عمل إشارات تروح سياح. نسيت. نسيت فقرة محاجدة. يقول ينسى حتى كأنه لم يكن دعو ذلك الفقير المحتاج. بل كأن ذلك الشخص الآخر غيره، ها؟ يعني عاليسات الله في ناس لو تق... في ناس جمل جد واحد يكون كان فقير إذا معدم بعدين الدنيا جات سبتها أو واحد يجرح أحد بحاله كان ساكت جات ونا سجلت يقول ما جيني ما جيني هنا أما في لأنش نو بيجي من البلد تذكر دماغ لما كنا سقليز دماغة ترى يا سلام أيام جميلة يقول سبعة برة خلا برة خدي ببرة هذا يقولك هذا ما على عنك جبارة استغلنا لكن لا تبجله جلانيا لكن بين شاحونا العربات بيقولوش إنه عربات جبارة سنيق فكده يحبنا وبحاكلون لكن ما دي خليني بس شاحوني كذا و... لا لا ما حد كذاب وحديد بني الحساسي قديمة جدا, جدا جدا جدا جدا جدا هو ذاته كان زباله وكان بتاع غنم وما وزباله ما لا إذا كان خديد النجس مهنة فيه سيدا لكني أحمد الله عليها ما تتنكر ما تتنكر وتعمل فيه أي تك... ما يوم ما في التفشيح لا لا عمر قام رضي يوم من الأيام يمكن يجيني إن شاء الله كان جالس مع الناس هذا قال ليه كنت أرعى وانا من وأضعت شيئاً منها فضربني أو لنساء من الخطاب فضربني الخطاب بعصب عبد الله قال له الله يا أبتي يا أبوين ما فعلت غير أن أزيت على المسك قال له أنت عارفها كولاسة شوء؟ بس قدست مسك قال له أحسست بها تاهت قال له أنت عارف يعني ذي كده؟ عمري أنت ما سهل عمري أنت شخص غير طبيعي أنا نازل كلها لربهمين صارتت أن أبين لها قدرها فجالي مرية بسك يعني الحطب وضجة دمان وضجة دمان هكذا هل عندهم.. آ... أنا أقول لك شنون مش هل لك حاجة في العربية في احنا التابلوم ده اللم بتنزيل ها حاجة والبطارية. ليه؟ تخطع صالحاجة ولا عدت لما تنزيل معانا فمشكلة مشكلة وخذت من كده وهو عالج ساولة ده ده الحظ معانا تعيان هم كانوا مبتاز يعرفوا نفسهم جاءت كده ده وجهت ما عالج قال لا بوري ده ما الناس روح تليل بربطي ده حاجة الخطاب الثاني كما رأى إمام وحمد في مسندي من حديث بص ابن جحاس القرشي أن رسول الله صلى الله وسلم بزغ يوما في كفه فوضع عليها إستعه ثم قال قال الله عز وجل يا ابن آدم أنا ترجزني وقد خلقتك من مثل هذه ده أصلت كده حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين مثل ثياب كده فخمة وللأرض منك وإيد فجمعت ومنعت حتى إذا دلغت التراقية قلت أتصدق وأن أوامل صدق وإيد يعني فوق وفي الأرض وهذا الحديث بره معنا من رواية بسر ابن جحاش القرشي وهذا شف ليس ثلاثة ليس ثلاثة ليس, ليس أنه لما لديك اكتئاب و.. وأسمح لشيشة المختار نسي نفسه باسمه ومن هنا نقيّغون رحمه الله ومن هاهنا حذبنا من حذل ونحذق من نحذق فهجب عن حقيقته ونسي نفسه المخذول عن حديث ونسي نفسه فقره وحاجته ودررته يا ربه فطغى وعتى فأقت عليه الشقوة قال تعالى <تصفيق> إلا الإنسان ليطغى أرآه سبحة عبدالله أرآه استغبا وقال فأما من أعطى واتقى وقد بقى الفسنا فتيسر له العسر، من, من دخل واستغنى وكذب بقى الفسنا فتيسر له العسر، إذا نفد فتيسر له العسر، وقمت فأكمل الخلق أكمل الخلق أكملهم العبودية لا تقول كاذب كذب العبودية الله عز وجل شهوداً من فضله. أكبر بيقول لك أنا ما عبد لله لا. في إذا يقول بيقول لك أنا عبد لله على جهات فقط يقول لك الله العبد لله ما ثالث. العبد لله. جالة من قال من قال عبد لله لكن على جهات له العبد لله يا في العمل منه العبد لله ما تقول العبد الله العبد لله في المقام المقرف له يفخر بها. يمد الجوالب الجوالب ما تغرق الجوارب. ال إشهد هذا بعض الكفاء قال لي بعض الناس استلمان قال لي موي بيتسموه قال له هو ثم لما مد قال أرأيت يا غير المؤمنين لو لم يكن في الدنيا إلا هذا الكأس من الماء كم كنت تدفع لشرابه ماذا في الدنيا ما له مسح قال بس مولك مولك له شربه قال أرأيت إن شربتها ولم تخرج تبس البول عندك فذي قد قال بلسني حتى بول النص ملكيوى لأنه صعب جدا قال إذن ملكك لا يسوى كوباً من الله نصوك بلس على البول ملكككل كبا يكون هكذا يعني كان سبحان الله على شيء عظيم حتى الجبه ودني على مدى الخير أنه ربنا نسخن للملك الخليفة ناس يذكرون الله عز وجل ها؟ في رباد عبد الملك رحمه الله أمير المبليل وكان عدلاً إماماً وهو اللي, هو اللي استخلق عمر المعد العليم وأخرج الغلافة عن إخوانه لأبي أخير خلاف؟ رأى الناس في الموسم الحجل تفكتها خلاف معه عمرنا الثلاثين. قال كله عمره رأيتي. قلت كله رأيكار. قلت هذا اختياره. راح تعيش له. راح تعيش. ما رح قال نعم. وأخص ما هو في, في عمرنا. تذيل. قال كله في الثلاثين في عمرنا كله التبصيرات لا خسارة ولا مارح تدري. نزلت كيف هذه حادثة بيانة؟ تكاد. الباقيو الباقيو أكتر كده. لله غير يا رب أقول لك كده ما قال كده. لا لا لا، طوال ذكروا بالله، كل ما هل... وكل التماثير الضبابة وهرتاً قال لبعضهم، لماذا خلق الله الضبابة؟ هفكتك، انت الضبابة اللي خلقوا لهم قال لبعض العلم، قالوا خلقوا لهم، قالوا خلقوا من أسنادي ربك قدد الضبابة، ركز في قال من انظر من يا ليذن من الجبابين لا اذن ولا احم ولا حاضر ولا باب خليفة وتجي طن في نقركك ولا على كيفة تقول لكن تاني كذلك وجارة تنمو الظباب لأنه كلما ذبه آه تقول له كذا ذب لا تنهروا آه ذبه آه ذباب ذباب ليذن لديه الجبابين رأس انت عم وخليفة دبا. دبا. من مؤمنين خليفة هدية في أنفق ولا على كيفة كانت لهم مع رجاء لان تاني ليذن لديه لا دي مخير كان مخير يعني نفعه الله عز وجل بها عليه رحمة الله يومين يا معبد الفين بكتصار بيقول لك إذا عز التوفيق شاهد بقلبه تقرأ إلى الله غني آي لا تبذ من الله غري آي لا تبذ من الله غري آي لا تبذ من الله لو الله ما ترسينها حتى تب الكلام لم يستغل من الإنسان لا لا لا, لا. بل مقدور وكذا تعترف لله يرى الله ذلك في قلبك تقرح هذا بعض نستنى أن هذا صلى الله عزيزي فأكبر الخلق أكبرهم عبودية شهودا لفخره وضرورته وحاجته إلى ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عين ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفت عين ولا إلى أحد ولا إلى أحد من خلقه ثم نقول على أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفت عين ولا إلى أحد من خلق أحد من خلقه لي جغل فيها الملايك والأولياء والكبر والقبض والمقبورين كل هؤلاء القلوب فيها هذا ما في على واحد من خير عين بس فرشد عين لحظة كده ماتت فيه أبدا ولا إلى أحدين من خلق هذا أعرف الخلق بالله أعرف الخلق بالله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يدعو يا مقلب القلوب فبالقلبي على دين يعلم صلى الله عليه وسلم أن قلبه لدي الرحمن عز وجل لما يقول أنه قلب القلوب معنى هذا البداء لدي الرحمن عز وجل لا يملك منه شيئا هو نفسه ما يملك البداء وأن الله عز وجل يطرده كما يشاء كيف وهو يطلق قوله عز وجل ولولا أنتبتناك لقد جدت تركا شيئا قليلا فضرورته صلى الله عليه وسلم إلى ربه وطاقته إليه بحسب معرفته به وحسب قربه منه ومتجلات عنده وعندهم فحسب معرفة الرسول برب العالمين وقربه من رب العالمين ما استقر من الله وحاجته إلى الله عز وجل وهذا أمر إنما بدا منه لمن بعده بدا يعني ظهر وهذا أمر إنما بدأ منه ظهر منه يعني لمن بعده ما يرشح من ظاهر الوعاء إذا كان عندك فيه جوة لا ينزي كده, كده عندك جك حاجة باردة بتيشوبها شوية كده كل إنان ما فيه ينضح ولهذا كان أقرب الخلق إلى الله وسيلة عبد الله عليه وسلم وعظمه عنده جاهة وارفعهم عنده منزله ليه؟ لتدمينه مقام العبودية والفقر الى ربه عزيز ارتفع قدره عند الله لما كمل مقام العبودية ومقام الفقر الى الله يا عبد وكان يقول لهم ايها الناس ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي انما انا عبد يجي داعي يقول له يا رسول الله، بسمة جريدة. يا الله، كلنا سمعت من الناس. يا رسول الله، بسمة جريدة. يا رسول الله، كلنا, رسول الله رسول الله كلنا وهو يقول إنما أنا عبد. فقول عبد الله يا أن وكان يقول لا تطروني، لا تطروني كما أطرف المصار المسيح بن إنما أنا عبد. يقول عبد الله ورسوله والمصير يقول في المرد ويغالي فإن من جودك الدنيا وضرتها الآخر يعني ومن علودك علم اللوح والقلم ويقول قبل ذلك يا سيد الخلق مالي من ألود به سواك عند ندول الحادث العلمي تبا تجدين مصيبة كبيرة غيرك ما عندي يا رسول الله وهو يقول فلا تكفل إلى نفسي فرقك عين ويأمره الله بقوله قل لا قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ويقول الله له قل إني لا أملك لكم ذرا ولا رشدا الله قال له كل عمة كذا فيأتي الغلاف ويقولون هذه المقالة التي فيها مخالفة لأمر الله ومخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكره الله عز وجل. الكلام ده. ولهذا كان أقرب الخلق إلى الله وسيلة وعظمهم عنده جاه وأرفعهم عنده منزلة. الكلام ده مهم جدا. ل للذين يظنون أن على السنة لا يعرفون قدر رسول الله أولا يقول له من تادي النبي يقول لك كمسا؟ فهو عندك التغيير للنبي يقول له السنة القيام قال عندك اسمع ما قال ابن قيم عن رسول الله أقرب الخلق من الله وسيلة وعظمهم عندهم جاه وأرفعهم عندهم من ذلك يعرفونها؟ لكن العبادة حق الله وذكره الله عز وجل بسمة سمة يعني علامة بسمة العبودية في أشرف مقاماته مقام الإسراء ومقام الدعوة ومقام التحدي بجل مقامات هذا ربنا ذكر النبي في سفة العبودية فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلة وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه بمقام الدعوة وقال وَإِن كنتم في ريب مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا لَقَالَ فَتَّحَدِّي فأتي بسورة للمسيح وفي حديث الشفاعة إن المسيح يقول لهم من القيامة اذهبوا إلى محمد عبد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فنال ذلك المقام بتمال عمولية لله وبتمال محفرة الله له سوى النسائدة دي استنباع من قوله عليه الصلاة والسلام سكاعد عيسى عيسى قال اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ابن قيم قال المقامة العزوزة بحيثين اثنين عبد حجز العبودية غفر الله له ما لتغفرة الله عنه هذا المقامة المخبوضة وبعثت مقاما شفاع العغمى يغبط عليه الأولون والأخذ يقول مقيم تعليقا على قول عيسى عليه السلام عبد رفق الله عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فنال ذلك المقام بكمال عمودية لله وبكمال مغفرة الله له المقامات العلا إن أعودناها فإننا ننالها بتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى فتامل قوله تعالى في الآية أنتم الفقراء إلى الله فعلق الفقر إليه باسمه, باسمه الله دون اسم الربوهية الفقراء له إلى الله ماذا إلى الرب. ماذا إلى ربكم؟ قال إلا الله ليؤذن يعلم يعلم معنى يعني يعلم بنوع الفقر في من الفقر ربنا نبي كبير الذين كما تقدم نوعات فقر إلى رموبيته وهو فقر المخلوقات بأثرها أنه هو الإيجاد والإعداد والإمداد وفقر إلى, أولوهيته. إلى أولوهيته. وهو فقر أبديائه ورسله وعباده الفارحين وهذا هو الفقر النافع والذي يشير إليه القوم ويتكلمون عليه ويشمرون إليه هو الفقر الآقل العام وقد اختلفت عباراتهم عنه وصلهم له وكل الأخبر عنه بقدر ذوقه وقدرته على التعبير قال هذا ما قال إيماني اللي عنه من أئمة السلوك والعباد والسهات عبروا عنه كلهم بحسب زوقهم حسب تحقيقك للمقام ده وبعدين قدرتك على العبارة ها؟ قدرتك على العبارة قال شيخ ريستو الأنصال ده الإمام الهروي اسمه عبد الله ابن محمد ابن عدي الهروي أبو إسماعيل تائم منازل السائرين لشرح القرآن في مدارس السارقين. شيخ قرآن في عصر من كبار الحلا الحنابلة من ذرية أبي جده أبو أيوب الأنصار جد أبو أيوب الأنصار كان دارعا في اللغة حافظا للحديث عارفا بالتاريخ والأنصار ممهرا للسنة داعيا إليها أن تهينا له منازل سائرين وذم الكلام الواهلي وغير ذلك من الأخبار التي ذكر على أبو عبد الهادي. عليه ورحمة الله فعبد الهادي في الميزة في هذا الثامن عنده كتابه طبقات أهل الحديث ذكر قصة لهذا الإمام الهروي اتهمه جماعة في زمانه بالتنسيب إنه مجسم هو كان على عقل كهل السنة أن الله تعالى مستوين على عرشي استوى يليق بجلالي وعظمته من غير كثير ولا كثير ولا كثير داخل عقل الصيحة لكن طبعا تشوفها جديمة بكل ما إنسان أصدق العديد الصحيح يقول لكم ماذا؟ مشبهة مجسمة عربتها؟ لا يوجد الناس هاجم قلبي يقول لكم بجسمه وهذا كذب افتراض التوين بهذا وشنكتين دي جماعة منهم لديتهما يقولوا الإنسان ابن الحاجم على حياة الإنسان الإنسان عن الحاجم خذتوا في وصف حاجاته ومشور الأمير أمير البلد قالوا له عايز يقرب المدسم يا عبير والراجل وصل درجه لعظم الله وصل درجه عامل له تمثال بتاع نحاس في الضلام مجسم خدته بيه قام بيكردمنا خدته في بيته وهم خدته هناك بس تعرف اعداد ممكن يحارب مش تابعون بيت يقول لك كسرتها وأنت قاعد فيها بالحديد البيانات عرفت لكنه شارب ده ما ما فاهمش وعمر دمى عذام لغبية فأما الزبد فينهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينقذ بالأمر الحق لا يغالب بهذه الهبركات التي تكون هنا وهناك فهو إمام عالم عابد الله ظاهب الأمير, الأمير رس الجماعة وكان عندهم غير تفتيش دعاو قال ما ليس هناك شيء من هذا، أو ليك يخدمون علي، أنا ما رودت هذا أبداً، ما سبحانه تعالى لو صفاته العليا ليس تنبه ففي الأسنان دي مشت الشرطة البيت جالت لله قالوا اللي جاها وتجيب البيت، ونظر إليه وغضب وقال سبحانك هذا أبوه دار عهود، جالت السيدة، قال فواقع في قلب الأخير أنه صادق وأنه كذب، بس كده غضبنا، ألهب الأمير النازل صار. فشدت على أولئك سدت على أولئك سدت على أولئك بعدها تعالى في الحديث أجل المحاذ دعمهم إحنا بس يعني. فزجرهم وأدبهم وعاد الشيخ إلى أهله لخير حال وأحسن حال والله الذي لا إلى غيره من نصر السنة وأحبها وأحب من جاءت هذه لسنة عن رسول الله ونصرها نصره الله الإمام ال الإمام البردهالي رحمه الله الإمام المعروف ضيق عليه اللي جرجت منع الناس مجالسته لما مات يشهد بعض أهله أنه رأى في الدار وليس في الدار أحد امتلأت الدار رجالا بيبت ياب واصطفوا وصلوا عليه ولم يعل هؤلاء أحد من الناس هم منهم ما معايز البيت أتمنى ناس نفسين بياض. صفوا صلوا على في البيت ها ما يشير كن مع الله ولا نبالي تق في الله به وقل على طريقته وجدد العزم بالفقر إليه فوض أغرك إليه تكون نايمة وشدة والله تنصر وتعز وتؤيد من حيث ما تأذي قال شيخ الإسلام العنصاري دالهروي الفقر اسم للبراء من رؤية الملكة وهو على ثلاث درجات الدرجة الأولى فقر الزهاد وهو نفذ يديد من الدنيا من الدنيا ضبطا أو طلبا وإفكاث اللسان عنها زما أو مدحا والسلام منها طلبا أو تركا وهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرقه الدرجة الثانية كثير من كله. يقول الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل وهو يولد الخلاء الخلاص من رؤية أعمال ويقطع سهود الأحوال وينحف من أجناس مطالعة المقامات. أي والدرجة الثانية صحة الاضطرار والوقوف التقطع المجدان والاحتباس في بداية أقيد التجريد وهذا هو فقر التفهيم. الكلام ده في منازل التجريد. وأولا هو لا يقصد أبدا أبدا رقم ما يقصد هؤلاء الذين تراه الآن إنما يتكلم عن قوم كان الزهد شع شع وكان الكلام عن انتقل من الدنيا لسهام وكان يقول كما يقول الجنيد محمد الجنيد محمد رحمه الله الذي بقث بفِي بقائفة كان يقول طريقنا هذا يقوم على القرآن والسنة من الذي يحفظ القرآن ويكتب الحديث فلا يسلك طريقتنا أو لا يتكلم عن طريقتنا أو كذا وسيد عبد الله السبيل كان يقول إنه لا تمر علينا من بانتقاد القول. فلا أهلها إلا بشاهدي عجل إتادل واسمع تجدون هذا ربك هذا ما المغزل إلا جداد لكنا تسر قال فقوله الفقر اسم للبرع من يعني أن الفقير هو الذي يجرد رؤية الملك لمالكه الحق عديدة لما الأولى كيف أفضل يا ربنا فاتح على يقول يقول حاجة يساعده يشكر كثير بالله والله أشكر الله والله أشكر الله سحرني والله لو الله ما سحرني والله وقرأه قليلاً أردأته ل الوزير عال بن حزم توال بن حزم الإمام ابن حزم الإمام حزم العبدالي. أبو كان الوزير حفرته قصة مع بعض يمراء حبس رجل حبس رجل وأراد الأمير أن يقتلهم فجال الأمر للأمير سنكتب الكلام الأخيرا يعني يمر بقتل فكان يكتب يمر بإطلاقه يمر بإطلاقه يجارع يسأل عنده. ماذا فعل؟ يقول له انت قلت بإخلاقه. ما قال هذا؟ هذا مرة ثانية يكتب يمر بإخلاقه. لا إلا يقول له يطلق. ما قال هذا؟ الثلاث مرات. فاتبه الأذين. وأمر بإخلاقه. قال هذا أمر ليس لنا في دخل. ربنا ما أراده. هذا يكتب يكتب بقدله. أي في كده. لكن هذا يكتب يكتب بإخلاقه. الله عز وجل. وأي والله السياح بعد ذلك إذا لا يأكل عن سياح سياح السعوديين يمكن الحد على الناس هذا فقال جاب واحد يطوع على الحد فقبل ما يطوع على الحد ها في في جيران تعطلات من طرف هنا فخلاص مستسمنا والسياح جاء دار دا دا الأدب الراس قال يا أخي أبني الحيت ربي العالم خلاص أنا ساعات لا يروني أي الخير خير على على الوضع أي من خير يعني أدنى خير كده فلما خلاه ذا المدة العمر إذا ب الرجل يصعد الديار وقال القاضي هذا الرجل بريء وعن القاضي. كيف؟ قال المضيء ما تكترجارة والرجل لما تفوق بدله عندي أخر الإعدام لي ال الديني تركوا يأتوا فالتقريه 18 سنه لحد ما يقدر يشوي عايز بيوه هذا هذا مبوق هذا العايز مبوق تعلم ما عرفت التقرية الميراث خفت لو كتبتها أكون ك ااا تكلمت على ولان فأنا الله تعالى بيكتب واحد خير من أن القاوم من شوف والرجل عايز في أكيد يقول في عميب. حتى عند راجل لحظه الله قادم حنوتاع الله سبحانه وتعالى يجي في الأرض ولا في السماء. فقال عبد الفقير هو الذي يجرد رؤية الملك مالك الحق. فيرى نفسه مملوكة لله حذيفة ولا لا يرى نفسه مالك بيده مروج ولا رأى أعماله مستحقة عليه ليت السلم لأنه ألا خلدا بمقتضى كونه مملوكا عبدا مستعملا فيما أمره سيده أنا بعد الله لأنه ألا خلدا مش عبده يعني أنا ما يعني أنا ما بقدر في خدمه رب العالمين لا, لا أنا عبد أنا فقير الله سبحانه وتعالى بنفسه مملوكا وأعماله مستحقة بموجب بموجب العبودية فليس مالك لنفسه ولا لشيء من ذرائه ولا لشيء من أعماله بل كل ذلك مملوك عليه مستحق عليه فرجل مسل القاعد ذا يضرب مسل فرجل اشترى عبدا بخالص ماله اشترى بماله ثم علمه بعض الصناع قال له علمه علمه صناعة فلما تعلمها قال له اعمل وادبي إلي اشتغل والربانا أنا بماله بما أعلمك فليس لك في نفسك ولا في قلبك شيء إنت اشتريتك بما ودي أعلمك في مية فلا في نفسك ولا في قلبك لك شيء فلو حصل بيدي هذه الأموال والأجباق ما حصل لم يرى فيها شيئاً بل يراك الوضيع في يديك ذا يزولني بالطريقة هنا مهما أملك كل الأموال بيشوف شنو حدث أول حدث أسير يقول لك أنا لا أسترقني هو وعلمي هو أنا لا أسترقني هو حد جاه ما حد جاه فلو قال وأنها أموال أستاذه وخزائنه ونعمه بيد عبده مستو مستودرها متصرفا فيها لسيد إبان نفسه كما قال عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه والله إني لو أخي أحدا ولا أبنأ أحدا وإنما أنا قاسم أضع حيث يقولهم الله اني لا لو... يحد ولا محر ولا أبنى واحدة وإنما أنا قاسمه عدل أو قال الله الله أبي الله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا يفتح وما الله من اللهم لا لما ولا لأفين لما مرحب وقبل حيات جرب بعض الاخوة جرب بعض الناس الشفع الانسان وظهر الكلام من منشوفه عليه فيه انه لا يريه يا الله يا اخي موضوبة بيه حبيبه فهذا الاخ كأنه استحضر بل ذكر للشخص هذا الجهل العزيم ما يعتخدم المريض هذا فإن والله إن بديته بذلك من بخير وإن بديته الله فلا نعلم عليها ولا وإلى هذا ما أعطي بما نمع وعلى حديثة الكلام مريح ضدًا تحدث ما تنزعي تجاه في الجميع فالنجيزاء بها الله وإذا عدد فرفك لم يقدر فحصل لهذا الأخ بعد هذا الكلام المؤيس حصل خير حصل له خير الله طول وهو عمل العلو، يشفعه تؤجره ويقضي الله على يد نبيه ما شاء، إنتك إنتان تسمع، قال الأجرب يحتلده مدرن الصفاعة ياخد فلان مغريف ما أقول له عندك مغريفة، متكدينك أجرب حفر خلاصة فعندما فعندما أنت أجرب معلوم؟ لأنه ابن حجر قال ركب النبي الأجرب على الصفاعة، ما على الاستجارة، بس مدرن ياخد فلان عنده كلا شكرا يقول يا اخي كلا يقول لك ها افضل فارد فالهم فايدة اتنى عليك اتنى عليك عزر كلمت اللهم اجيب عزر اتنى عزر اللهم اجيب عزر لو انت مخلص لله كلمت. وبعدين اللهم اجيب عليك عزر يا جماعة هذه مثلا مريحة جدا افهم هذا يا خلال خلال هذا والله يحاجه اليهم ساعدوا ينصطح وخلي بالك، لو الله بيديه بسخرة إبدأ تتكلم وبتفخر نفسك نفسه يبي ووالله ما داو لو جمعته الدنيا فا فا فا لقيت داود ين إذا نحن إن شاء الله سنقف هنا عند كلام النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لا وفي أحدا ولا من أحدا وإنما أنا قاسم أبا وعليكم بال